أعوذ بالله السلام عليكم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكمدين الشرفة أما بعد فقال المصنف وحفظه الله تعالى زكاة الفطر قال حكمة مشروعية زكاة الفطر شرع الله زكاة الفطر طذرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ليستغنوا بها عن السؤال يوم العيد ويشترقوا مع الأغنياء في فرحة العيد فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي ذكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاه فهي صدقه من الصدقات اخرجه ابو داود وابن ماجه وحسنه الالباني في هذا بيان لحكمه زكاه الفطر فاول هذا انها طهرة للصائم من اللغو والرفث اذ كل عمل لا بد له من النقصان وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول سمنا رمضان وقمناه لما يعتري العمل من النقصان لا محالة فتأتي ذكاة الفطر لتكون طهرة للصائم مما يحدثه من لغو ومن كلام يخرج عن حد الشرع فمما يعرض صومه هذا للنقصان فهو طهرة للصائم من اللغو من الكلام هذا الزائد عن الحد والذي قد يوقعه في المكروه ومعلوم أن صفة عباد الله المؤمنين أنهم عن اللغو معرضون وكذا من الرفث وهذا إذا أطلق في لسان الشرع فإنما يقصد به ما يفحش من الكلام يما الكلام على الجماع ونحو هذا فطهره للصائم مما قد يحدثه من مثل هذا الكلام الفاحش وطعمه للمساكين يستغنوا بها عن السؤال يوم العيد فيشتركوا مع الأغنياء في فرحة العيد في هذا نوع من التكافل الذي ندبنا الشرع إليه بين أهل الإيمان فيشترق الفقراء مع الأغنياء في التعبد لله سبحانه وتعالى بالفرح يوم العيد يقول حكم زكاة الفطر زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا انظروا الزكاة هنا فريضة على كل مسلم الجميع حتى العبيد الذكر والأنثى، الحر والعبد الصغير والكبير طالما ملك صاعا من طعام فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته من المسلمين ويستحب إخراجها عن الجنين حتى الجنين يستحب إخراجها عنهم الأصل في هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر فهنا الحديث مفسر للحكم والحديث رواه البخاري ومسلم قال ابن عمر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 فتجب على الحر المسلم المالك لما يزيد عن قوته وقوت عياله يوما وليله القوت ده يعني عنده اكل يوم طالما عنده اكل يوم يبقى عليه زكاه الفطر وتجب عليه من نفسه وعمن تلزمه نفقته مثل زوجته ابنائه وخدمه إذا كانوا مسلمين تجب عليه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته عن ابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحري والعبد ممن تامون، أي ممن تنفقون عليهم وتطعمون والحديث رواه الدرقبنية في سننه والبهقي في سننه الكبرى وصححه الألباني في الإرواء. في تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان. على كل شخص بنفسه تجب زكاة الفطر متى بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان فإذا مات قبل ذلك لم تؤد عنه أما إذا مات بعد ذلك مات بعد المغرب مباشرة فتؤدى عنه زكاة الفطر يبقى تجيب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان على كل شخص بنفسه وإذا أخرجها الأب عن أو غيرهم بإذنهم ورضاهم جائز وهو مأجور أول حاجة دلقتي بس أدي حكمتها الحكمة من مشروعيتها وأخذنا كده حكمها حكمها نافرض عن مين عن هؤلاء جميعا وقت إخراج زكاة الفطر يبدأ الوقت من غروب الشمس ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد والأفضل إخراجها يوم العيد قبل صلاة العيد ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين وقت الإخراج هنا نقول يبدأ الوقت من غروب الشمس ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد والأفضل أن تخرج يوم العيد قبل صلاة العيد مباشرة ذلك لما صح عن ابن عمر أنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة فعرفنا بذلك حد النهاية قبل صلاة العيد ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين فعن نافع قال كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين فدل ذلك من فعل ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يصنع ذلك وقد روى لنا أحدث الواردة في هذا الباب فابن عمر كان من أدرى الناس بهذه المسألة فعلى ذلك فعله هذا له وجاهته ويحرم تأخيرها عن وقتها لغير عذر لما تقدم معنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ويأثم إلا إن كان به عذر يأثم إن أخرها إلى بعد صلاة العيد وإن أخرها عن يوم العيد من غير عذر فهو آثم وإن كان معذورا قضاها ولا إثم عليه يعني أول ما له أن يخرجها بعد الصلاة لأنه كان معذور حينئذ حدث له مع أي شيء ما بسببه أن يخرج زكاة الفطر فإن كان معذورا قضاها ولا إثم عليه مقدارها مقدار زكاة الفطر يجوز إخراج زكاة الفطر من كل ما كان قوتا لأهل البلد ينفع أم أمح كالبر والشعير والتمر والزديد والأقب سيأتي والأرز والذرة وغيرها وأفضلها ما كان أنفع للفقير يعني على حسب اختلاف البلدان واختلاف أعرف الناس, فبعض الناس يعني الأنفع لهم الأمح في ناس الأنفع لهم تمر في ناس الأنفع لهم رز هكذا الأنفع للفقير أما الدليل على ذلك عن عروة بن الزبير أن أسماء بنت أبي بكر كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها الحر منهم والمملوك مدين من حنطة أو صاعا من تمر بالمد أو بالصاع الذي يقتاتون به أما كون الواجب من غير القمح صاعا فلحديث أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام هكذا عمم أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب الأقط هذا شبيه الجبنة صاعا من تمر أو صاع من أقط أو صاعا من زبيب طيب مقدارها عن كل شخص صاع يساوي بالوزن 2.4 كيلو جرام يعطيه فقراء البلد الذي وجبت عليه فيه ولا يجوز إخراج القيمة بدل الطعام. لماذا؟ أولاً لأن هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعامة الفقهاء كما سأتنا في مسائل الجمهور عامة الفقهاء لم يجوز إخراج القيمة إلا أن الإمام أبي حنيفة أجازه. ها هنا. يجاب على قول أبي حنيفة وهذه من طريقة ابن حزم كثيرا ما يقول هذه الآية ويستشهد بها وما كان ربك نسيا يقول وما كان ربك نسيا فلو كانت القيمة مجزئة لبين ذلك الله ورسوله فالواجب الوقوف عند ما أتى به النص من غير تحريف ولا تأويل جميل المسائل الخاصة بهذا الباب عند جمهور أهل العلم جماهير العلماء على أن زكاة الفطر واجبة. هذا قول العلماء الأربعة. هذا أمر ما شذ عنه إلا بعض الفقهاء كابن اللبان من الشافعية وأشهر من الملكية وإبراهيم ابن علي وأبو بكر ابن كيسان الأصّن. فقالوا إنها سنة. خالفوا في هذا. لكن نقل الإمام البيهقي والإمام ابن المنذر الإجماع. على أن زكاة الفطر واجبة بل قال ابن رشد ذهب بعض المتأخرين من أصحاب مالك إلى أنها سنة وبه قال أهل العراق وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر أي زكاة الفطر فرض بل قال إزحاق ابن راهويه هو كالإجماع يعني ما قال إجماعا لكن أحطاط فقال هو كالإجماع من أهل العلم قال الموفق يعني ابن قدامة وزعم ابن عبد البر أن بعض المتأخرين من أصحاب مالك وداود يعني بعض المتأخرين من المالكية وداود الظاهري زعم أنهم يقولون هي سنة مؤكدة قال وسائر العلماء على أنها واجبة جميل المسألة لا تحتاج إلى مزيد لكن فقط أردت أن أدلل بهذه المسألة على مسألة أن يارد في الباب عن سائر الفقهاء قول ثم تجدون بعض الفقهاء يخالف في هذه المسألة فما تعدم هذا حتى نستفيد هذا الأمر عند الدرس الأصولي حين نعرج على الكلام على مسألة الإجماع جمهور العلماء على أن ضابط اليسار الموجب لصدقة الفتر هو أن يملك المرء ما يزيد على قوته وقوت من تلزمه نفاقتهم ليلة العيد ويومه يعني هو الليل عنده عنده اللي يقدر يأكله ويأكل بأيانه ويزيد على كده فتجب عليه الزكاة لكن هذا القول قال به ابو هريرة وابو العالية وهو قول الامام مالك والشافعي وابو ثور وهو مذهب الامام أحمد اذا المالكية والشافعية والحنابلة على هذا القول لكن خالف في ذلك اصحاب الرأي فالإمام أبو حنيفة يقول ضابطه أن يملك نصابا من الذهب أو الفضة فلقد على نصاب الفضة يعني عنده النم... قال حاجة يكون عنده حوالي 700 جنيه لو عنده ما يوازل المبلغ ذهب أو فضة فاضلا عن مسكنه وأسافه الذي بد له منه بذلك قال الإمام أبو حنيفة وأصحاب الرأس طبعا والقول قول الجمهور أثروا الفقهاء على أن عبيد التجارة تجب فطرتهم على سيدهم هذا مذهب مالك والشفعي رحمهم الله وقال أبو حنيفة لا تجب لكن قلنا أن النص على أن صدقة الفطر تجب على السيد إذا كان هؤلاء عبيد التجارة عبيد التجارة يعني بيبيع فيهم ويشتري دول عنده ينفع يطلع عليهم وليعمل قلنا تجب على العبد مين بقى العبد حيدفع ده هو أصلا بيتجر فيه لا على سيده جمهور الفقهاء على وجوب فترة العبيد على سيدهم إذا عملوا في أرضه أو ماشيته وهذا قول الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة والإمام أحمد قول الأئمة الأربعة صدقة الفطر عن العبيد الغائبين أكثر أهل العلم على وجوب إخراج صدقة الفطر عن الرقيق الغائبين علم مكانهم أو لم يعلم كل هذا بس من بيان أن أدئين زكاة الفطر حتى العبيد لم يستثنوا منها استثنوا من كل أنواع الزكاة الأخرى إلا في زكاة الفطر هنا لم يستثنوا جمهور الفقهاء على أنه لا يجب على السيد المسلم إخراج زكاة الفطر عن زوجته الكافرة إحنا قلنا أنه يخرج عن زوجته ويخرج عن عبده لكن إذا كان مسلمين أما زوجته الكافرة أو عبده الكافر فبطبيعة الحال لا يجوز له ولا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنهم لأنها لا تصح منهم جماهير المسلمين على وجوب زكاة الفطر على السيد في عبده المسلم أكثر أهل العلم على أن زكاة الفطر لا تجب إلا عمن تجب مؤنتهم والنفقة عليهم فمن تبرع بمؤنة فقير أو ضم إليه يتيما في شهر رمضان فإنه لا يجب عليه إخراج صدقة الفطر عنه ولكن يستحب أكثر أهل العلم على عدم وجوب إخراج صدقة الفطر عن الجنين في بطن أمه الاصل عدم الوجوب ونحن قلنا إن الامر على الاستحباب قال ابن المنذر كل من نحفظ عنه من علماء الامصار لا يجبون على رجل زكاة الفطر عن الجنين في بطن امه لكن قال الامام احمد في رواية تجب والقول عن الاستحباب مذهب جماهير الفقهاء من الثلاثة والخلف على وجوب زكاة الفطر عن الكبير والصغير وقال في ذلك محمد بن الحسن فقال ليس في مال الصغير الصدقاء واتمصه بخلاف قوله جمهور أهل العلم على أن الكافر لا تجب عليه زكاة الفطر في عبده المسلم العكس بقى الكافر في عبده المسلم لا تجب عليه طيب مال اليتيم جمهور الفقهاء على أن صدقة الفطر على اليتيم شوفوا حتى اليتيم اللي هو برضه يعني ليست له ولاية على ماله وكذا الصغير تجب في ماله إن كان له مال هذا مذهب مالك والأوزاع وأبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي والإمام أحمد جماهير العلماء على وجوب زكاة الفطر على أهل البادية أهل الصحراء كذلك وأكثر أهل العلم على أن المجزئ في صدقة الفطر صاع من الأجناس المجزئة ولا يجزء نصف صاع لازم يبقى صاع احنا قلنا حوالي كامل اثنين من عشرة تقريبا كيلوغرام وقد تتفاوت ممكن يطلع اقل من كده لانه المسألة الصاع احنا قلنا الامر حجم مش وزن قال اخرون يجزئ نصف صاع لكن القول انه منصوص عليه انه صاع من تمر او زبيب او شعير او قمح هذا مذهب مالك والشافعي والامام احمد جمهور والعلماء منهم مالك والشفعي وأبو يوسف والإمام أحمد على أن قدر الصاع المجزئ في زكاة الفطر هو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي طبعا يعني كفينا مثل هذه المكاييل والمزين في عصرنا الحاضر جمهور الفقهاء على عدم جواز إخراج القيمة أي مسألتنا جمهور الفقهاء على عدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد لكن قال أبو حنيفة والثوري كما تقدم معنا أنه يجوز قال أبو داود صاحب السنن قيل لأحمد يعني الإمام وأنا أسمع أعطي دراهم يعني في صدقة الفطر قال أخاف ألا يجزئ خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال أبو طالب قال لي أحمد لا يعطي قيمته قيل له يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان ثم ذكر الموفق عن الإمام أحمد ما يدل على جواز إخراج القيمة في غير الفطرة زكاة الفطر فقط قال لا تجوز القيمة لكن عنده في غيرها من أنواع الزكاة أنه قد تجوز القيمة جمهور الفقهاء على أن زكاة الفطر مصرفها مصرف الزكاة الحولية يعني مثل ذكاة النقدين وعروض التجارة وهي المصارف التي سوف ان شاء الله تعالى نتدارسها التي ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز بهذا قال مالك والليث والشفعي وابو ثور لكن قال ابو حنيفة يجوز اعطاؤها للذمي يعني على سبيل التأليف هذا فقط في ذكاة الفطر اما في ذكاة المال فحكي الاجماع على عدم جواز اعطائها لغير المسلمين حولا واحدة جميل اكثر اهل العلم على جواز تعجيل الصدقة الحولية اذا وجد نصابها هذا في شأن تعجيل الصدقة بشكل عام اما ما يتعلق بتعجيل صدقة الفطر يرتبط بهذا الامر اول شيء الجواز جواز التعجيل ووقته اما الاول فانهم متفقون على جوازه اي جواز التعجيل لكن اختلفوا في وقته فقال بعضهم يعجلها قبل يوم أو يومين من وقت الوجوب هذا المعتمد في مذهب الإمام أحمد وهو ما ذهبنا إليه في هذه المسألة وقال بعضهم بعض نصف الشهر وهو وجه لأصحاب الإمام أحمد والمعتمد في مذهب الشافعي أنه في كل رمضان يجوز له أن يخرج في أول رمضان وقال آخرون بل في كل السنة قبل رمضان وبعد رمضان إلى وقت الوجوب يعني إلى العيد بهذا قال أبو حنيف وهو وجه في المذهب الشفعي والمعتمد ما قاله الإمام أحمد قال إخراج الزكاة آداب إخراج الزكاة اولا إخراجها وقت وجوبها أو الحاجة من الآداب أن يخرجها وقت الوجوب ولا يتأخر عن ذلك وإن عجلها فهو خير وضركة ثانيا أن يخرجها طيبة بها نفسه إجباع يعني يخرجها إخراج البخيل المنان لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وأن يتصدق من أطيب ماله واجوده وأحبه إليه وأقربه من الحلال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه وأن يرضي المصدق وأن يستصغر عطيته ليسلم من العشب يعني ما يجيش بعد كده يجي واحد مليونير ولا حاجة فيجي في يقولك ياه ده منطلع مبلغ وقدره زكاة ما هو بالنسبة إلى مالك هذا أقل القليل وهذا المال استرعاك الله عز وجل عليه ليس مالك هذا مال الله عز وجل استودعه إياك ولو شاء أخذه منك في طرفة عين تشايفين النصر تذبح وتقتل يبقى نائم كل مال رح لحظة سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء أن يستصغر عطيته ليسلم من العجب وأن يخفيها ليسلم من الرياء حتى لا تعلم شماله ماء فقط يمينه ويظهرها أحيانا إحياء لهذا الواجب يعني لو كان الناس كما في زماننا هذا يتقاعسون في أمر الزكاة لسيما زكاة المال فيعني في يخرجها حتى يحيي هذه السن الواجبة وترغيبا للأغنياء للاقتداء به وأن لا يبطلها بالمن والأذى الأفضل أن يبتغي المزكي لصدقته الاتقى من تعطبه يعني إذا اشتركوا فقراء يعطي من يعطي من يتسم أنه الأكثر تقوى والأقرب القرب هنا يعني من حيث النسب والرحم والأحوج ويطلب لصدقته من تزكو به الصدقة من الأقارب والأتقياء وطلبه العلم والفقراء المتعففين والأسر الكبيرة المحتاجة ونحوهم وإخراج ما عنده من زكاة أو صدقة ونحوها قبل حصول الموانع قال الله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين يجب إخراج الزكاة على الفور إذا حل وقت وجوبها إلا لضرورة إذا الأمر هنا على الوجوب للتراث حال الحاول الآن ده ما بقاش ماله بقى. في جزء من ماله كده ما بقاش بتاعه يحرم عليه شو هو يعني هو كان معاه 100 ألف جميع. المفروض يطلع 2.5% الـ 2.5 دول يطلعوا ألفين ونصف. بقى دلوقتي المئة ألف دول فيهم ألفين يحرم عليه استغلالها ما ينفعش لله تعالى حق الآن وللفقراء هؤلاء فلو استطأ عليهم آثمة عنهم شوفتوا بقى صعبة ازاي دي انه في واحد ممكن يكون النهاردة بات من غير عشر والرجل ده محل لصدقة فلان لو صاحبنا ده متضرر يبقى عليه وزره لانه صار هذا المال ليس ماله فلازم يخرجه عشان كده التعجيل امر الزكاة مهم فهو مثلا بيحسبها من رمضان رمضان يجي في شعبان يكون مجاهز نفسه مزبط احواله وحسبها كويس ويجي ويخرجها الا لضرورة مثلا فلوسه مجمدة هو نفسه حالة بينه وبين اخراج الزكاة حائل اصيب عنده مشكلة ما حالة بينه وبين اخراج هذه الزكاة لو حدث مثل ذلك فتعتبر ضرورة شرعية يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب فيجوز تعجيل زكاة الماشية والنقدين وعروض التجارة إذا ملك النصاب ملك النصاب فيجوز له أن يعجلها لأننا سنجي عند الحاول ونشوف بلغ النصاب ولا لا فهو الراجل كان معاه في أول الحاول خمس تلاف جنيه خمس تلاف جنيه ربنا كرمه فوصلوا لأنه هو مثلا سواء تلاف جنيه ولا حاجة ولسه لم يحل الحاول بعد وهنا قلنا نصاب تقدر صبامي جنيه هيقولك يعني من خمس تلف مش هينزله ويبقوا كده مرة واحدة فهو على ما مظنة انه مش هيئلا عن النصاب ماله هي فيخرج لو خد بقى بنصاب الزهب يبقى مسألة تانية نصاب الزهب اللي هو ايه 8 تلف ونص دلقسي تقريبا او ما شابه يبقى ده مسألة اخرى يجوز اخراج الزكاة قبل سنة او سنتين ممكن تخرجها قبل سنة وصرفها للفقراء على شكل رواتب شهرية اذا اقتضت المصلحة ذلك حيعمل ايه بقى ده حييجي حيطلع شهرية لفقير حيطلع له مثلا 200 جنيه كل شهر فحييجي يبقى هو كده مقديله زكاة 2400 جنيه في السنة يحسب زكاة ماله يبص يلاقيها مثلا زادت عن كده شوية يبقى لازم يخرج الفاضل لا أقلت عن كده ممكن يعتبره من زكات في السنة اللي جاي عشان كده من قبلها في سنة أو سنتين قطب لكم اه بس يستنى الحاول عشان يحسب عارف الواحد مشغل الواحد فلوس فبيقول له أديني كل شهر حاجة وبعدين لما نيجي في الآخر خلص نتحاسب هي حاجة غريبة زي كده من ملك أموالا متفاوتة أبص دي بقى ده الموظفين موظف بس سيأخذ مرتب كبير طب هو دلوقتي بيأخذ ألف جنيه كل شخص. مثلا فله مرتب ثابت. المرتب ده الألف جنيه دي هيحسب عليها افترضنا أنه هو ده زائد عن احتياجه افترضنا هو عنده مال أصلا تجارة تانية أو بلاش كده هو مرتبه كبير بيصرف نص. ماشي بيطلع له مثلا هو مرتبه ألفين جنيه بيصرف الألف جنيه وبيبقى دايما معه ألف جنيه فالألف جنيه دي بيرصدها كده يعني بيدخير حيحول عليها الحول يبقى يطلع عليها بعد حول طب ما هو هياخد ألف جنيه تانية في الشهر التاني احسبهم ازاي ده بقى قال من ملك أموالا متفاوتة في الزمن كالرواتب وأجور العقارات والإرث بياخدوا بشكل شهري اخرج زكاة كل مال بعد تمام حوله ده الاصل انه بعد تمام حوله يبقى بيخرج كل شهر حاجة لو هو كده اللي صاحبنا دايب يبقى كل شهر بيطلع 25 جنيه انه هو بياخد 1000 جنيه كل شهر 1000 جنيه بيدخرها فائد عن احتياجه فائد عن احتياجه الاساسي فبيطلع عليه بشكل ثابت بيخرج عن كل بعد تمام الحول اما اذا طاب نفسه وقافر جانب الفقراء وغيرهم جعل اخراج ذكاة ماله شهرا واحدا من شهور السنة كرمضان وهذا اعظم لأجره زي ما نستعمل فيجي هو رح جاي ورح من شهر للشهر يحصبهم يبقى مثلا بعد سنة يبقى عن عندهم كلهم من راحت. من منع الزكاة جاحدا لوجوبها وهو عارف بالحكم كفر واخذت منه وقتل ان لم يتب تبصوا بقى الحكم التعزيري كمان ده دبع ده ايه تقول له فيه زكاة يقول لك يا عم زكاة ايه ده الكلام ده كان من ايام النبي بعد كده خلاص زكاة ايه وفاة ايه فالنهاردة احنا محتاجين المال جحد بانها واجبة كفر لانه مرتد ولذلك قاتلهم سيدنا ابو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم قالوا له كده لا دي كنا نؤديها على ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انه قد مات فلا والزكاة أحد الواجبات الشرعية الثقيلة على النفس يعني يقول لك كل حاجة زي ما انت عايز لغاية الفلوس وقف من منع الزكاة جاحدا لوجوبها وهو عارف بالحكم كفر وأخذت منه وقتل إن لم يتب لأنه مرتد ومن منعها بخلا لم يكفر يعني يقول له هو واجبا يقول لك آه والله بس إن شاء الله بانطلحا إن شاء الله يعني بس ان شاء الله ربنا لا يساكن بس ما بيقولش المهما ما فيه زكاة وهذا تؤخذ منه ويعذر بأخذ شطر ماله نص فلوس يعني عشان يبقى تعذيرا له تعذير عقوبة تأديبية ده من الحاجة يتخذ منه نص فلوس طبعا حكم رابع يجوز ان يعطي الجماعة من الزكاة ما يلزم الواحد وعكسه والافضل ان يفرق الزكاة بنفسه سرا وعلانيا حسب المصلحة والاسرار هو الاصل الا لمصلحة يبقى عندنا من الاداب برضه انه يطلعها سرا وممكن يعطي الجماعه ما يلزم الواحد والعكس يعني ممكن يدي واحد هو معاه 1000 جنيه ممكن يدي واحد ال1000 جنيه دي دكاته وممكن يطلع على 10 يدي 10 يديهم ال جنيه كل واحد 100 جنيه فممكن يعطي الجماعه ما يلزم الواحد ويعطي الواحد ما يلزم الجماعه والأفضل إن هو يملكها بيده للفقير بنفسه ما يوكلش حد إلا إن دعت المصلحة لذلك يعني مش كل الناس اللي تعرف أحوال الفقراء في بعض الناس يعني يديك الفلوس يعني يطلع من تبعاتها يجوز للحاكم إذا كان عادلا أمينا على مصالح المسلمين أن يأخذ الذكاء من الأغنياء ويصرفها في مصارفها الشرعية ويجب عليه بعض السعال قبض زكاة الأموال الظاهرة كسائمة بهيمة الأنعام والزروع والثمار ونحوها لأن من الناس من يجهل وجوب الزكاء ومنهم من يتكاسل أو ينسى فهذا هو الشرط في نيابة الحاكم عن المسلمين في أداء هذه الزكاة إذا طلب ولي الأمر الزكاة من الأغنياء وجب دفعها إليه وتبرأ الزمة بذلك ولهم أجرها والإثم على من بدلها هو قال لهم ادفعوا الزكاة في صندوق الزكاة التابع اللي مش عارف ايه وكذا وكذا عشان الفلوس دي حننفقها في مصارفها فعملوا كده هو بعد كده خد الفلوس ما لنشدعهم الزكاة وبعد وجه بها أمانة في يدي المزكي فإذا تلفت شوفت بقى وقتلك بقيت ايه بقيت أمانة الجزء ده فإذا تلفت فإن عبد أو فرطت ضمن وإن لم يتعدى ولم يفرط لم يضمن يعني هو فرط في المال راح مثلا عمل عملية طيش كده ولا حاجة وراح صرف فيها الفلوس صرف الفلوس واحد خد شوية فلوس وراح قامر بهم واحد خد شوية الفلوس وجري ورا الغانيات وراح صرف الفلوس كلها وما شابه يعني صور من صور التعدي والتفريط في المال اما اذا لم يتعد ولم يفرط قدر الله مش فعل مرة احدى الفلوس كلها راحت تحرق بيته وكرحطه في كذا أتسرق. فهذا لا يضمن طبعا احنا لا يجتمع عليه البلاء الافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء البلد الاصل ان انت بتخرج الزكاة على فقراء البلد كذلك شأن المصارف الاخرى الأصل أنها تخرج داخل البلد أنظر أولى الناس من أنت تعطيهم لكن يجوز نقلها إلى بلد آخر لمصلحة أو قرابة أو شدة حاجة دلوقتي ينفع نجد ذكاة لجماعة فلسطين مثلا آه. دي مصلح بعض البلد المنكوبة ينفع نجد لهم من مال آه ينفع. أو أنه يكون لقرابة يعني هو مش قريبه مش في بلده والبلد دي مش معناها مصر يعني البلد دي يعني القاهرة يعني الحي يعني هكذا يعني. فهم التنين سكنين مثلا في مكان اخر سكنين في البلد بقى في الارياف ينفع يبعت لهم او لشدة حاجة المال غير المقدور عليه لا زكاه فيه حتى يقبضه ده الرجل اللي دين هو المال مش في ايده لما يمسكوه يبقى يودي زكاته فمن له مال لم يتمكن من قبضه بسبب غير عائد إليه كنصيبه من عقار أو إرث فلا زكاة فيه حتى يقبضه زكاة المال تتعلق بالمال فيخرجها في بلده وزكاة الفطر تتعلق بالبدن فيخرجها المسلم حيثما وجد كده لما بنبقى في العمرة الناس تتصلوا في مصر لا في البلد اللي انت كنت فيها انها تتعلق بالبدن تتعلق بك انت انت كنت فين؟ في خلاص اخرجها في الصعودية انت في مصر اخرجها في مصر هكذا زكاة المال تتعلق بالمال فيخرجها في بلده وزكاة الفطر تتعلق بالبدن فيخرجها المسلم حيثما وجد عقوبة مانع الزكاة يجب على من ملك نصابا اخراج زكاته وقد توعد الله عز وجل بالعذاب الاليم كل من توعد الله عز وجل بالعذاب الأليم كل من منع إخراجها كل من منعه ذلك فقد توعده الله عز وجل كما في سورة التوبة من قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة الكنز هنا ليس معنى للدخار الكنز هنا أن يكون له مال لا يخرج زكاة ماله زي واحد عايز يجيب شقة كويس فقعد بيجمع في الفلوس شقة تمليك بمئة ألف فعشان يجيب الشقه ممت ألف هيعذي يحوش فيهم سنين يجي الوقت يقولك لا دي مش الشقه لا طالما حال على المال الذي بلغ نصابا حولا وجبت فيه الزكاة والله عز وجل يبارك واعلم ان الله عز وجل قد يبارك في هذا المال ما صنال من صدقه لما تزكي مالك يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك فيه ويزودك أكثر انما تبخل فانما يبخل على نفسه اي على نفسه قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المال يصير صفائح يصير سدايك تكوى بها جنبا ويسلط عليه شجاعا أقرعا يعني يسلط عليه حية سوداء لها زبيبتان لها نقطسين صوف كده برزين في له زبيبتان يطوق بهما يقول أنا كنزك أنا كنزك أنا فلوسك اللي كنت هكذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه أي بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون الآية انظر كيف يكون وعيده ويكون جزاؤه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة سنين طوال ربما مئات سنين لأن الزمن يتغير، ده يعد يتعذب ألف سنة وده ممكن يتعذب مئة ألف سنة عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسه بيده أو والذي لا إله غيره أو كما حلف ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأثمنه تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت اخرىها ردت عليه أولها حتى يقضى بين الناس المال يبقى حية والمال اصلا عقرب حية هذا المال اما بقى بهائم الانعام تسلط عليه كل واحدة بعد تشتغل واحدة بالخف والتاني بالقرن كل واحد يأخذ حقه من هذا الرجل الذي لم يؤد الزكاة باب مصارف الزكاة هنا أهم الابواب في هذا الكتاب فأعيرونا لانتباه الآن لأن في هذه المسألة بعض الأمور وسوف نتوسع فيها كثيرا نحن كده خلاص عرفنا الزكاة اتكلمنا على زكاة النقدين زكاة عروض التجارة اتكلمنا على زكاة الزروع زكاة بهايم الأنعام زكاة الفتر وعرفنا مقادرها وعرفنا الضوابط بتاعتها بقي من تعطي هذه الزكاة أهل الزكاة الذين يجوز صرفها لهم ثمانية هم المذكورون في قول الله تعالى في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين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 خمسة في الرقاب ستة الغارمون سبعة في سبيل الله تمانية ابن السبيل فالله عز وجل بحكمته قد يعين المستحق وقدر ما يستحقه كالفرائد وأهلها وقد يعين ما يستحق دون من يستحقه كالكفارات مثل كفارة الظهار واليمين ونحوهما وقد يعين المستحق دون قدر ما يستحقه كأهل الزكاة دون مصارف الزكاة عموما هيخرج عليهم زكاة الزروع زكاة الحيوانات زكاة كذا هياخدوا ديه بالضبط بالضبط يعني القيمة المقدار 2.5% من مال الراجل هيطلعوا كان دول ما تعرفش فدارس رزق الله سبحانه وتعالى فممكن واحد زكاة ماله تطلع ألفات يدي واحد احنا قد يعطي الواحد ما يكفي الجماعة ويعطي الجماعة ما يكفي الواحد فممكن ده يدي له مبلغ كويس وممكن يدي له مبلغ بسيط المسألة تتفاوت أولا تعريف هؤلاء الفقراء هم الذين لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية يبقى الفقير المعدم الذي لا يجد قوت يومه او يجد بعض ما يكفيه لكن لا تتم له الكفاية بهذا المال الماله ما يكفهوش تماما جميل المساكين بقى هم الذين يجدون اكثر الكفاية او نصفها اما السفينة فكانت لمساكين عندهم سفينة ومساكين اه عندهم ارب كلا شغالين عليه مع صيادين غلابة ما عندهمش إلا ده فهو دي تكفيهم يقدر يكفيه أو نص كفايه فلو احنا دلوقتي بنقول البيت مثلا يتفتح مثلا في المتوسط انه هيصرف مثلا الراجل الفقير هيصرف 10 جنيه في اليوم مثلا ده بيعيش على على القد يعني 10 جنيه مثلا يبقى دول كام 300 جنيه هو دخله 200 جنيه يبقى ال جنيه دول مش هيكفوه مش هيوصلوا للكفايه الكفاية انه يصل ل300 جنيه ده كفيت في واحد لا كفيته 500 جنيه عنده اولاد وعنده حاجات فكفيته 500 جنيه هو بياخد 300 فبرضه ما وصلش للكفايه لا ده هو بياخد 100 جنيه ده بقى فخيش غلبان ده معظم ده هكذا ومن تتبع احوال الفقراء والمساكين علم من ذلك الكثير. المصرف الثالث العاملون عليها اي جباتها، دول بقى اللي كان بيبعثهم ولي الأمر علشان ياخد من مال في الزكاة هذا والمسألة هنا تخلينا نفتح موضوع مأمور الضرائب يعني شوفوا الشرع على سبيل الراجل اللي هيمسك مال الزكاة ده يعني لازم يكون أمين فيكفيه يملع عينه من الأول فيديله من المال وهي يروح لواحد مليونير ياخد زكاة ماله هي تطلع كام ألف جنيه يمسكوا الفلوس يحطها قدامه وبعد كده يقول له ما لكش دعوة ب فبيديله من هذه الزكاة عشان يملعني منها فهو لو إنسان أمين يبقى على الأن معك فيته شوفوا الشرع أن العاملين على الزكاة جباتها حفاظها القاسمون لها لهم حظ من هذه الزكاة المؤلفة قلوبهم من المسلمين أو الكفار وهم رؤساء قومهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلامه او اسلام نظيره يعطون من الزكاة بقدر ما يتحقق به المقصود فمن المؤلفة قلوبهم هذا الذي الغاه سيدنا عمر لما أولي الخلافة فوجد الناس قد دخلوا في دين الله افواجه واتسعت رقعة بلاد المسلمين ولم يعد هناك احتياج الى مثل ذلك فألغاه قال لك هو بيلغي حاجات مش الشريعة بعد النبي هو فنحن كمان نعمل نفس الحكاية ايه المشكلة برضو احنا شايفين انهم مش داعي يعني موضوع الحدود ده لا ما فيش مشكلة الناس كلها نضيفة ومحدش بيزني ومحدش بيشرب خمرة خالص فنلغي الحدود دي كلها ليه لزمتها اصلا فنلغيه هو كمان فيترد عليهم يتقال لهم ما لي اولا سيدنا عمر ساعة ما اوقف ما الغى الكلمة الالغاء اللي نحتاج لنا توقف عندها اوقف في عصره هذا المصرف لانه لم يجده متحقق و العلة كما هي منصوص عليها الآية بتقول العلة الحكم المؤلفة قلوبهم الصيغة دي مؤلف اسم المفعول هذه الذي يؤلف قلبه تدل على العلة العلة إيه؟ تأليف القلب الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما فإذا وجدت العلة وجد الحكم وإذا عدمت العلة عدم الحكم فالعلة كانت إيه؟ تأليف القلب وجدت خلاصين أو وجد الحكم لم يوجد خلاص وفي فيش الناس الأساسيين اللي احنا كنا عايزين نوجه لهم أسلموا وحصل إسلامهم هو كان رئيس عمر كده والدليل على أن الصحابة حين أقره على ذلك كان يفهموا مقصد عمر أنهم ظلوا على هذا الأمر إلى خلافة عمر بن عبد العزيز وكان ما كان من فتح الله عز وجل عليهم القصة المشهورة بيت المال صار ينفق على جميع الناس من أراد أن يتزوج فليأتي من يريد أن يطلب العلم من يصنع كذا ويلفق المال ثم يجدون بعد ذلك في بيت المال أموال ماذا يصنعون فيها قال تؤلف بها اليهود والنصارى ومن كانوا على غير ملة الإسلام إذن تلحف مصرف المؤلفة شغلوا تاني لما وجد أن هناك احتياج إليه يمتوا الشبهة دي وشاندي دائما أبدا به يقولوها كثير لما تيجي مسألة المؤلفة قلوبهم هذين في الرقاب أي الأرقاء والمكاتبون الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم فيعتقون ويعانون من الزيال طبعا هذا السهم صار الآن هو بعدها في حد الإلغال لأنه لم يعد هناك رقيق لما يوجد يبقى نفس الحكاية الغارمون وهم نوعان فهم حتى دي برضو. غارم لإصلاح ذات البين فيعطى بقدر ما غارم غارم لنفسه بأن تحمل ديونا ولم يكن عنده وفاء ده واحد دخل تجارة. كويس ومعدين قدر الله شاء فعل خذ فلوس الناس مثلا وقال لهم أنه هدخل دلوقتي في البورصة وحضارف فيه أسهم لشركات شركة الاتصالات زي ما حصل بالضبط كده مسألة واقعية وهنبتدي نضار فيها مضاربة إسلامية خذ فلوس الناس بعد كده البورصة ويعيد الفلوس دي دلوقتي الناس عايز فلوس وهو كأنه اقترضها منهم مشانه بأنه هم قال لهم نشغلها لكم لا اقترض من هنا ومن هنا ومن هنا وحطوهم وايه قال لك ألعب بها لابدين كده في البورصة ولا حاجة بعدين أبقى ردها لهم ووديهم حاجة اقترض هذا الناس في دوقتي ما عايزين المال بتاعه فصار الآن مديد هو الراجل ممكن يكون عنده كفايته بس المال أكثر من بقت اللي عليه فنديله اه ده غارب مديد فنطلع له من زكاة المال طب ده هو غلط غلطة تجارية معينة هو ايه اللي خلاه دخل البورصة محدش قال له ليخش البور بس الناس لا تعمل كده مين قال ما كان فتح بهم محل كذا, ولا عمل كذا هل هذا الخطأ يحمل بسببه لا لا نتحملش بسببه دي اموال المسلمين اصلاها مش ماله دي اموال الناس اللي متجنبه عايزين نردها للناس السهم السابع وحنتوقف عنده مالية هو ايضا سهم في سبيل الله الغزاء المجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تعالى ونحوهم كالدعاة الى الله قلنا من جهز غازيا فقد غذا قلنا ان الجهاد مش نوع واحد مش الجهاد العسكري فقط الجهاد النهاردة جهاد لنصرة الاسلام رد الشبهات تعليم الناس العلم النافع على يوجد من يحصنون الدين من هؤلاء هذا اولى لا. لا شك طيب ان اعمل إيه؟ في كل يوم واحد قعد دان فضائية يسمع له شبهة من هنا ولا شبهة من هنا والناس اعرض تتلقى في الشبهات دي حدش متأهل علشان يرد طلقت علم غلابه فانما يطلع له واحد يقول له البهائية، ويجيب منين البهائية ولا يعمل ايه ده واحد يعني ما عندهش امكانيات واحنا محتاجين ودائما مسجد ولا خطيب جمعة، وعشان ينزل يجيب كتاب من الكتب دي الكتاب يطلع له 100 جنيه ولا مائة وخمسين جنيه، مثلا يعني. ان هذا كتب الحديث بس الأساسية توصل الرقم ده مين بقى اللي ان شاء الله ها يقدر يعمل القصة دي كلها ان لم تكن هناك تجييش من الأمة للنفقة على طلبة العلم وغير كده هتصيبه بقى يشتغل ينزل بقى يشتغل من الصبح من ساعة تمانية دسعة يرجع ساعة ستة بالليل يذكر له ساعتين واصلا نجع مجهد وراء بيت وراء انتزامات وراء اشياء في الاخ خالص مش عارف يفضل غير ساعتين يبص فيهم فيه في اي حاجة الساعتين ما يعملوش حاجة ويعيش داني في الدوامة يعني اللي حصلوا ينساه نعمل له ايه ده تعالوا بقى نشوف المسألة دي بعينها مع مولات مصارف في سبيل الله ده بحث للشيخ عمر سليمان الأشقر أول حاجة إن مصرف في سبيل الله يراد به الجهاد بمعناه الواسع الذي قرره الفقهاء بما مفاده حفظ الدين يبقى الناس اختلفت في مسألة في سبيل الله دي على أقوال فبعضهم قال كل قربة إلى الله كل قربة إلى الله تعالى فهي في سبيل الله قالوا دلوقتي في سبيل الله يبقى أي حاجة في سبيل الله يعني واحد بنى بيت بنى بيته وقعلوا لله واحد عمل مدرسة واحد عمل مستشفى ذهب بعض الفقهاء إلى أن تبيل الله شامل لجميع القرى وقد عز القفال وهو من الفقهاء الشفيعية فيما نقله عن الرازي هذا القول إلى بعض الفقهاء ولم يسمهم وقال بهذا القول الكساني الفقيه الحنفي وممن قال به أيضا صديق حسن خال من العلماء المعاصرين وقد ذاب هذا المذهب من المعاصرين أيضا الشيخ حسن أيوب ونسب القول به إلى الإمام أبي حنيف ومن الذين مالوا إلى التوسع في هذا السهم أيضا من العلماء المعاصرين الشيخ القاسمي محمد جمال الدين القاسمي قالوا بالتوسع على هذا الاعتبار استدلوا بإيه قالوا أن لغ في سبيل الله عام فلا يجوز قصره على بعض أفراده دون تائرها وعندما قيل لهم إن لغ في سبيل الله إذا ذكر في الكتاب والسنة انصرف صرف إلى الجهاد دون غيره أبوا ورفضوا قطره على الجهاد دون سواه يقول صديق حسن خان في كتاب الروضة الندية أما سبيل الله فالمراد به هنا الطريق إليه عز وجل والجهاد وإن كان أعظم الطرق إلى الله عز وجل لكن لا دليل على اختصاص هذا السام به بل يصح صرف ذلك في كل ما كان طريقا إلى الله هذا معنى الآية لغة والواجب الوقوف على المعاني اللغوية حيث لم يصح النقل هنا شرعا إن النبي مفصرهاش فطالما لم يصح هنا نقل يبقى هناخد بإيه ظاهر اللغة قال ويدل على أن المراد بسبيل الله في آية الصدقات العموم نصوص وآثار جاءت الدل على جواز صرف الزكاه في بعض القربات مثلا فقد جاءت النصوص الصحيحة بأن الحج من سبيل الله وصح القول بذلك عن جمع من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر إلى غير ذلك كما استدل بما ثبت في صحيح البخاري في باب القسامة أن الرسول صلى الله عليه وسلم واد الصحابي الذي قتله اليهود في خيبر عندما لم يعرف قاتله من إبل الصدقة وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كره أن يبطل دمه قال لك يبقى النبي صلى الله عليه وسلم طلع له المال وهو ليس من أهل هذه المصارف يبقى احتلعها في سبيل الله واستدل أيضا صديق حسن خان على صحة دفع الزكاة في جميع القرب لأن الصحابة كانوا يأخذون من أموال الله التي كان من جملتها الذكاء في كل عام ويسمون ذلك عطاء وفيهم الأغنياء والفقراء وكان عطاء الواحد منهم قد يبلغ الألوف فيبقى الصحابة كانوا ربما يأخذوا من هذا المال لأنه في سبيل الله طيب ردوا عليهم فقالوا القائلون بهذا القول ليس لهم سلف من أهل العلم قالوا بقولهم فلم يروى هذا القول عن واحد من الصحابة ولا من التابعين ولا الأئمة المرضيين ونحن نعتقد جازمين أن الأمة لا يمكن أن تجمع على قطأ في عصر من العصور فقد عصم الله هذه الأمة عن الإجماع على باطل فلو كان هذا القول حقا لقال به بعض أهل العلم لسيما من الصحابة ومن بعدهم خاصة وأن هذه المسألة ليست مسألة خاصة قليلة الوقوع بل هذه مسألة عامة يترتب عليها أحكام كثيرة جدا ومنافع عظيمة للمسلمين وهؤلاء لم يستدلوا بآية صحيحة ولا حديث صحيح واضح وليس لديهم إجماع ولا قول صحابي بل ولم يأتوا على مذهبهم بدليل من المعقول يقول أبو الحسن المبارك كفوري هذا القول أبعد الأقوال لأنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة صحيحة ولا ثقيبة ولا من إجماع ولا من رأي صحابي ولا من قياس صحيح ولا من قياس فاسد بل هو مخالف للحديث الصحيح حديث أبي سعيد ولم يذهب إلى هذا التعميم أحد من السلف إلا ما حكاه القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء المجاهيل وإحنا مش عارفينهم حتى ومن الذين ردوا على هذا الفريق ضاربا على نفس الوتر الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره في تفسير المنار فإنه قال في منقشة لهذا القول وهذا العموم لم يقل به أحد من السلف ولا الخلف جميل ومما يدل على عدم صحة هذا القول أن الله تبارك وتعالى حصر الذين يستحقون الزكاة في ثمانية أصناك وإجازة صرف الزكاة إلى كل العاملين للصالحات يلغي هذا الحصر خلاص ما كله في سبيل الله زي ما قلنا. يقول ابن قدامى في الرد على من أجاز إعطاء الصدقات في الجسور والطرق بناء الكباري وحاجات زي كده قال والأول يعني أن سهم في سبيل الله يعني الجهاد قال والأول أصح ذلك لأن الله قال إنما الصدقات وإنما للحصر فتثبت المذكور وتنفي ما عدا جميل فهي محصورة في هذه الأصناف الثمانية الشيخ القرضاوي في كتابه فقه الزكاة أو كتابه فتاوى ومعاصرة قال الذي يرجح أن المعنى العام سبيل الله لا يصلح أن يردها هنا لأن بهذا العموم يتسع لجهات كثيرة لا تحصل أصنافها فضلا عن أشخاصها وهذا ينافي حصر المصارف في ثمانية كما هو ظاهر الآية جميل يعني هذا القول إذا أضعف الأخوال في المسألة بعضهم قال سلم في سبيل الله المقصود به المصالح العامة مصالح العامة التي بها قوام أمر الدين والدولة يعني زي إيه الإنفاق على الإعداد للحرب أغذية الجن، أدوات النقل تجهيز الغزاء إنشاء المستشفيات العسكرية المستشفيات الخيرية العامة إشراع الطرق وتعبيدها مد الخطوط الحديدية العسكرية للتجارية بناء البوارج المضرعة المطارات الحربية الحصون الخنادق اعداد الدعاء الى الاسلام ارسالهم الى بلاد الكفار من خبل جمعيات منظمة تمدهم بالمال الكافي النفق على مدارس العلوم الشرعية التي تقفضها المصلحة العامة في هذه الحالة يعطى منها معلم المدارس ما دام يؤدون وظائفهم هذه المصالح العامة خذوا بالقو عشان مسألة المصالح العامة المصالح العامة عشان لما تيجي في أحكام المال حرام فالمصالح العامة دي يقول الشيخ التوت في كتابه الإسلام عقيدة وشريعة المصالح العامة التي لا ملك فيها لأحد والتي لا يقتص بالانتفاع بها أحد فملكها لله ومنفعتها لخلق الله الكل ينتفع بها الجميع هو هينتفع بها بعض بس يجوز أن ينتفع بها الجميع واحد عمل مستشفى ينتفع بها المرضى. لكن يجوز انه اي حد يمتفع بها الجماعة اللي قالوا انه تصرف في المصالح العامة عامة الذين ذهبوا هذا المذهب مثل الشيخ رشيد ردل والشيخ شلتوت استدلوا على مذهبهم بان التفسير الصحيح لسبيل الله الوارد في القرآن هو المصالح العامة ولم نجد لهم استدلالا غير هذا الاستدلال يقول الشيخ شلتوت. ولا نعرف لكلمة سبيل الله في القرآن الكريم معنى غير البر العام والخير الشامل حتى آية مصارف الزكاة ومن الغريب أن أكثر الناس مع وضوح إرادة العموم فيها حملوها على خصوص منقطع الحج او منقطع الغزاء حصروها في دول ودول ولا نرى لهذا التخصيص من بعد سوى اعتبارات لا تنهض دليلا على التخصيص فرأى المسألة على التعميم لا على التخصيص اولا لم يؤثر عن أحد من الصحابة او التابعين أو الائمه المرضيين كذلك هذا القول فهو قول محدث لم تصح نسبة هذا القول إلى أحد من سلفنا الصالح وإذا كان الأمر كذلك فإن الجزم بأن المراد بسبيل الله هو المصارح العامة يؤدي إلى القول بأن الأمة ضلت عن هذا الحق على مدى 13 قرن حتى جاء الشيخ رشيد رضا والشيخ شلطوت وغيرهما بهذا القول اثنين جزم الذاهبون إلى هذا المذهب بأن المراد بسبيل الله هو المصارح العامة ولم يأتون بدليل على هذا التحديد يبقى رقم اثنين لا دليل على هذا التحديد هو بيقول لا نعرفه لمعنى سبيل الله غير البر العام والخير الشامل والاستقراء بيقول عكس كده القرآن لما يقول في سبيل الله مرابي الجهاد إن كلمة في سبيل الله وردت في القرآن عشرات المرات ووردت في السنة أكثر من ذلك ولم يذكر لنا الذاهبون إلى هذا المذهب أنهم أجروا دراسة خلصوا منها إلى أن سبيل الله في الكتاب والسنة تعني المصالح العامة إذن أيضا قولهم هذا لا دليل ينهض له بعضهم باقع عن هذا يعني الأول قالوا القربات كلها ناس قالت لا المصالح العامة ناس قالت الحج أدخلوا الحج في سبيل الله ذكر أبو عبيد في كتاب الأموال بعد نقله بعض الأثر عن الصحابه ذهبوا فيها إلى إجازة دفع الزكاة من يحج بها قالوا أن هذا القول مهجور غير معمول به قال ليس الناس على هذا ولا اعلم احدا أفتى به أن تصرف الزكاة في الحج يذكر فقهاء الحنابلة أن الرواية اختلفت عن إمام أحمد في هذه المسألة فنقل عنه جواز إعطاء الزكاة في الحج لأن الحج من سبيل الله وروية عنه المنع ورواية الأولى أصح وهو المذهب يقول صاحب الإنصاف المرداوي إحدى الروايتين أنه لا يعطي منها في الحج وقال هي الأصح أنه لا يعطي منها في الحج واقترى شيخ الإسلام من جواز دفع الزكاة للحاج اختيار شيخ الإسلام جواز دفع الزكاة للحاج واعتبره في سبيل الله هم الغزاة الذين لا يعطون من مال الله ما يكفي لغزوهم وكذلك أدخل الحج في سبيل الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك. استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحج من سبيل الله. هكذا رواه الإمام أحمد ومن طريقه رواه الحاكم وأبو داود الطيالسي في مسنده. هذا عن شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال. أرسل مروان إلى أم معقل الأسدية يسألها عن هذا الحديث فحدثته أن زوجها جعل بكرا لها في سبيل الله والبكر هو الفتي من الإبل بمنزلة الغلام من الناس والأنثى بكرة وقد يستعار للناس قال تحدثته أن زوجها جعل بكرا لها في سبيل الله وإنها أرادت العمرة فسألت زوجها البكر فأبى فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فمره أن يعطيها وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة من سبيل الله وقال عمرة في رمضان تعدل حج أو تجزئ حجة قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يتعقبه الذهبي عليه يقول الشيخ الألباني في الإرواء الجزء الثالث صفحة رقم 373 وهو على شرط مسلم كما قال إلا أن إبراهيم بن مهاجر في حفظه ضعف كما أشار إلى ذلك الذهبي نفسه بإيراده إياه في الضعفاء وقوله ثقة قال النسائي ليس بالقوي وقال الحافظ في صدوق لين الحفظ قال الشيخ الألباني ومما يؤيد ذلك روايته لهذا الحديث فإنه قد اضطرب في إسماجه ومتنه اضطرابا كثيرا وخالف الثقات في ذكر العمرة فيه مما يدل على أنه لم يضبطه ولم يحفظ فهو في رواية شعبة هذه قال عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال فأرسله عن أبي بكر وخالفه محمد بن أبي إسماعيل وهو صقة فقال عن إبراهيم ابن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن القرشي عن معقل ابن أبي معقل أن أمه أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بمعنى هكذا أخرجه الإمام أحمد في المسند فهو في هذه الرواية أدخل بين أبي بكر وبين أم معقل ابنها معقل وجعله من مسنده مع أن قال ثبت أن أبا بكر يعني ابن عبد الرحمن هذا قال كنت في من ركب مع مروان حين ركب إلى أم معقل قال وكنت في من دخل عليها من الناس معه وسمعتها حين حدثت هذا الحديث هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق قال حدثنا إحياء بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن الحارس ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارس ابن هشام عن أبيه قال الشيخ الألباني وهذا إسناد جيد هذا سند جيد صرح فيه ابن إسحاق بالسماع ومعلوم أن ابن إسحاق مدلس ولكنه صرح هنا بالسماع فهذا يصحح أن أبا بكر تلقاه عن أم معقل مباشرة خلصة ذلك أن الشيخ الألباني ذهب إلى أن حديث الحج من سبيل الله حديث صحيح أن زيادة العمر زيادة شاذة في هذا الحديث بطبيعة الحال إذا ثبت ذلك فالحديث يستشهد به في هذا المقام على أن الحج داخل في جملة في سبيل الله أجاب عن هذا قال ابن العربي قال مالك سبل الله كثير ولكني لا أعلم خلافا في أن المراد بسبيل الله هاهنا الغزو من جملة سبيل الله إلا ما يؤثر عن أحمد إصحاق فإنهما قال إنه الحج والذي يصح عندي من قولهما أن الحج من جملة السبل مع الغزو فسروا الكلام بقى إن الإمام أحمد يريد أن سبيل الله هو الحج وحده على اعتبار ضم الحج إلى الجهاد بعضهم قال دفع الزكاء إلى العلماء والمدرسين والمفتين قال الصنعاني ويلحق بالغازي من كان قائما بمصلحة عامة من مصالح المسلمين كالقضاء والافتاء والتدريس وإن كان غنيا. بشرط شرط أنه ينفقه المال ده في سبيل الله يعني ينفقه في هذا الاتجاه ذهب بعض الحنفية إلى جواز دفع الزكاة إلا طلبة العلم وعز القول بهذا إلى الفتاوى الظهيرية والمرغناني وأشار إلى ذلك الإمام البخاري حيث قال باب رزق الحاكم والعاملين عليها أراد بالرزق ما يرزقه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصارح المسلمين زمان كانوا نفقت بيت المال بيت المال هو اللي كان بينفق على القضاء وعلى المفتين وعلى المدرسين وعلى طلبة العلم فقال فله أخذ من الزكاة فيما يقوم به مدة القيام بالمصلحة وإن كان غنيا يعني ممكن ينفق عليهم يعني كأنه أجرى لهم من زكاة المال قال شيخ الإسلام تيمية أختار جواز الاخذ من الزكاه لشراء كتب يشتغل فيها بما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد منها لمصلحة دينه ودنياه عقب صاحب الإنصاف المرداوي على ذلك وقال وهو الصواب فبعضهم وسع الأمر على ذلك طيب ملخص هذا الأمر الجهاد لدفع ضلال المشركين عن سبيل الله أي دينه. كل ده ما يدخل يعني ينفق فيه اعداد القوة الحربية سابق ببناء المصانع الحربية تصنيع السلاح التدريب عليها بناء القوة الحربية البشرية المتمثلة في الجيوش ما يشنونه من حروب في مواجهة المسلمين لإزالة الإسلام وقتل المسلمين والاستيلاء على ديارهم وأموالهم ده جانب ودي حرب الحرب الثانية الحرب الإعلامية وما يقيمونه من إعلام متمثل في الإذاعة والتلفاز والصحافة والكتب الموجه إلى قلوب وعقول المسلمين اللي العقيدة الإسلامية وتدمير الأخلاق والقيم الإسلامية وكذلك نشرهم للعقائد والأفكار والقيم التي تضد الإسلام وتزاحمهم في النفوس والقلوب فهذا كله من جملة الإضلال والصد الذين أشارت إليهما النصوص باستخدام الكفار أموالهم وسلطانهم ورجالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حزة لإضلال المسلمين فطرهم يقيمون المؤسسات التبشيرية ويغضقون الأموال على الزعماء والضعفاء وأطعاب الأهواء لصدهم عن سبيل الله وإبعادهم عن الحق دفع هذه الأمور يجوز أن يخرج من مال الزكاة لأجل دفع ذلك عن المسلمين أهم الأعمال التي يجب أن تصرف إليها الجهود يقول الشيخ القرضاوي إن أهم وأول ما يعتبر الآن في سبيل الله هو العمل الجاد لاستئناف حياة إسلامية صحيحة تطبق فيها أحكام الإسلام كله عقائد ومفاهيم وشعائر وشرائع وأخلاق وقيم نعم بالعمل الجاد هذا العمل الهادف لتحقيق نظام الإسلام وإقامة دولة الإسلام وإعادة خلافة المسلمين وأمة الإسلام وحضارة الإسلام من الأمور التي يجوز فيها مثل ذلك ما تقدم من مثل تمويل الأعمال الجهادية التي تصد عدوان الكفار عن المسلمين كما هو حدث في فلسطين الآن العراق أفغانستان الفلبين أريتريا الصومال غير ذلك من ذلك أيضا طبع الكتب والمجلات العسكرية للمقاتلين المسلمين الذين يحتاجون إليه في جهادهم لتربية أرواحهم وتفقيف عقولهم ومنها أيضا إنشاء الإزاعات وطبع الكتب والنشرات الموجهة إلى أعداء الإسلام لتعريفهم بالإسلام بث العيون والجواسيس في جيوش الأعداء وديارهم كل هذا ينفق من مال الزكاة بناء المستشفيات العسكرية مد السكك الحديدية طيب بناء المساجد وطبع الكتب الإسلامية وبناء المراكز الإسلامية والمدارس الشرعية ونشر الصحف والمجلات هل نخرج من مال الزكاء لنشر هذه الأمور نعم بس بشرط أن يكون هذا لنصرة الإسلام وإعلاء كلمته ومواجهة جهود أعداء الله الذين يريدون إضلال المسلمين والصد عنهم أما إذا كان الهدف هو التثقيف والتعليم والتربية فلا تمول من هذا المصرف. بنطلعه، بنطلع, بنطلع كتيبة، كتيبة من الجنود اللي حاموا عن الدين. واحد داعية دعوته لي صد هذه الشبهات على الناس. طيب سهم ابن السبيل. وهذا هو المسافر منقطع به سفره وليس معه ما يوصله الى بلده فيعطى ما يسد حاجته في سفره ولو كان غنيا. ولو كان غنيا. هو في الاصل غني. الصلاة. القطع بيه السفر ومعه شروس ينفع تدينه من زكاة؟ ينفع الزكاة فيه ناس بقى اللي هم بيستغلوها بقى الشحاتين ويقول لك أنا جاي من شعارك من البلاد ايه ومفيدها وتدينه لكن لو استوثقت استوثقت يجوز أن تخرج له هذا المال على جهة الزكاة لا يجوز صرف الزكاة لغير هؤلاء الثمانية الأصنار الثمانية يعني ويبدأ بمن حاجته أشد يبدأ بمن حاجته أشد هتلاقي بقى دوني ايه في واحد عندك مجيئ وعندك واحد فقير وعندك واحد مسكين طيب دلوقتي الفقير ده مش لاقي ياكل طيب نديله ده الاول عشان ياكل لان احسن لو كده ممكن يموت عندنا حملات شديده جدا ضد الاسلام محتاجين نطلع واحد يصدلنا الكلام ده نديله من المال ونجهزه بسرعه خذ الكتاب الفلاني ده وقراه وذاكره كويس علشان تتاهل و... وتصد عن المسلمين هذه البلايا مثلا هكذا المهم نشوف من, من حاجته أشد يجوز صف الزكاة إلى شخص واحد من أهل الزكاة ويجوز دفعها إلى شخص واحد من أهل الزكاة في حدود حاجته وإن كانت كثيرة فيستحب تفريقها على تلك الأصناف يستحب أنه يطلعها في الأصناف كلها علشان يبقى وفق الناس جميعا من راطبه الشهري مثلا ألفين جنيه لكن يحتاج إلى تلات تلاف لتغطية نفقاته فقط من يعود فإنه يعطى من الزكاة بقدر حاجته إذا دفعت الزكاة إلى من يظنه أهلا مع الاجتهاد والتحري فبين أنه غير أهل للزكاة فزكاته مجزئة يعني أنت اديته وتحريت يعني وبعد كده تبين أنه كان لا شهور يعني كان هناك من هو أفضل منه أهلا للزكاة أو هو متنطلقش عليه الشروط في الضبط. فهذا زكاته مجزئة إن شاء الله طالما اجتهد على قدر الاستطاع ما وجب من الزكاة يصرف فورا لأهل الزكاة ولا يجوز آخره من أجل تنميته والتجارة فيه لصالح شغل التجار ده بقى اليوم بيفرق الزبا الجماعة بقى على البورصات والحاجات دي فالي النهاردة ممكن الإنسان يضرب فوق فحنا يومين ال ده البورصة في في الطالع بس عليهم يومين بس كده بس كده ما نطلعهم يطلع الزكاة بهامش ربح حاجة بسيطة يعني مش لفري مع حاجة أوي أوي بعد بطريقة لا مين فاش